أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يمرون عليها، وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أَفَأَمِنُوا أَنْتُمْ.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 سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم وما من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة, الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظن هم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا, وظنوا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 ما كان حديثاً يُفترى ولكن تصدق الذي بين يديك ولكن تصدق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم